أعنب وزرع ونخيل وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد يسقى بماء وَاحِدٍ ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبُ الْغَوْلُ هُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُلَا أَذَائِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُلَا أَذَائِكَ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُلَا أَذَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنتا وما تغيب الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء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 وبئس المهاد أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أول الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الهيثاق.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 وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقُنَاهُمْ سِرُّاً وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةُ قُلَّا ذَٰكِلَ لَهُمْ عُقْبَ الدَّارِ جَنَّةٌ عَنِ النِّيَّالُ خَلُونَهَا وَنَوْصَلَ حَمِينَ آبَاءِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ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 أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك, أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرعه بالحياة الدنيا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا ذُكِرَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّي قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إلَيْهِ مَنْ أَنَابَ الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في امه قد خلت من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 وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواء من بعد ما جاءت من العلم ما لك من الله من وَلَا ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم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 وإما نرينك بعض الذين عندهم أو نتوفّينك فإنما عليك البلاغ فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أ يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلٌّ نَبْسٌ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُضُ بَدَّارٌ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلٌ قُلْ كَفَأْ بِاللَّهِ جَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ قل كفّا باللّه شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب.